يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقت وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت 124- واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 125- رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 126- واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا 127- وذرني والمكذبين أولي ومهلهم قليلا إن لدينا ذا غصده عذابا أليما يوما ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثبان مهلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبلا فكيف تتقون إ وإن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء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 كم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله وخيره وأعظم أجره واستغفر الله إن الله غفور رحيم.